إن الذين لا يرجون لقاءنا برضو بالحياة الدنيا رق ما أنو بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء